Alif l a ね」 نزل عليك ا ل ك ت ا ب ب الله ح ق مصدقا م ا بين ي ي د وأنزل ا ل ت و و ر ا ا ة ل إ ن ج ي ل قبل ل من د ى و موسوعه ز ز ي ذ ا ل ن ا ل ل ه لا ي خ ف ى ع للعلوم ي شيء في ه ا أ ا في ا ل س م ا هو ا ل ذ ي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م ك ي ف ي ش ا ه ه و الذي أنزل ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب منه آ ي ا محكمات ت أم هن ل ك ت ا ب و أ خ ر م ت ش ا ب ه ا ت فأما ا ل ذ ي في ن ق ل و ب ه م ز ي ه فيتبعون م اسماء ت ش ا ب ن ه ب ت غ الله ف ت وابتغاء ت ن ة و أ ي و م ا ي ع ل م تأويله و إلا الله ل ا ر ا س خ و ن في العلم يقولون العلم آمنا ب ى و موسوعه ا يذكر ا ل أ ل ب ا ب ربنا ل ا ت ز ل ق ل و ب ن ا بعد د إذ ه ي ت ن ا وهب ل ا م ن لدنك ر ح م ة إنك أنت ا ل و ه ا ب ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا ل ن تغني عنهم، أموالهم ولا... و ََ ل ش ِ ك َ ه ُ وَقُودُ ا ل ن َّ ا ر ك ََ ب بِآلِ ف ر ْ ع َ و ن َََ و ا ل ّ ذ ِ ي ن َ ه غ ي ق َ ب ل ِ ه ِ م ْ ك َ ذات َّ ب ُ و ب ِ آ ي َ ا ِ ن َََََ ا ف أ خ ذ ه ُ م ُ اللَّهُ ُُ ه ب ب ِِ ذ ن و ِ م ْ و َ ا ل ل َ شَدِيدُ ّ ه ُ ا ل ْ ع ِ ق َ ا ب ي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 م ي ا ل ع ي ن و ا ل ل ه يؤيد ب ن ص ر ه من ا ء إن ف ي ذ للعلوم ك ب ر ة أ ل الاسلاميه أ ب ص ر زين ن ل ل ا حرف ا ش ه و ت ا موسوعه ا ل النابلسي ق ط ر ة و ا ل للعلوم ا و ة ا ل أ ن ع ا م و ا ل ح ر ف ذلك م ت ا ع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و الله عنده ح س ن المآل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 「喧嘩の声をかけたら」 إن الدين ع ن د ا ل ل ه ا ل إ س ل ا م وما ا خ ب ل ف ا ل س ي ن أوتوا ا للعلوم ك ت ا ب إ ا من ب الاسلاميه ومن ك ف ر بآيات ا ل ل فإن ان الله سريع الحساب فان حجوك ا فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع عنه وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أ ا س ل م ت م فان اسلموا فقد اهتدوا 私の思い出を知るのは私の思い出を知るのは私の思い出を知るのは私の思い出を知るの ي 私の思い出を知る人間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 أ ل م تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يدعون إلى, كتاب الله ليحكم بينهم يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 وتعز م تشاء و ع ه ا ل ن ا ء ب ي د ك ا ل خ ي ر إنك ع ل ى ك ل شيء قدير ت و ل ج ا ل ا س ل ا ل ن ه ا ر م و ت خ ر ج ا ل ح ي م ن ا ل م ي ت وتخرج ا ل م ي ت من ا ل ح ي و ت ر ز ق م ن ت ش ا ء بغير حساب ل ا يتخذ ا ل م م ؤ ن ن و ا ل ك ا ف ر ي ن أولياء يفعل ذلك فليس من الله في شيء إ ل ا أ ن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه و إ ل ى الله المصير قل إ ن تخفوا ما في صدوركم أ و تبدوه ه يعلمه ل ل ا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 بينها وبينه موسوعه النابلسي للعلوم ه الاسلاميه قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني ي ح ب ب ك م الله و ي ر ف ر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أ ط ي ع ا ل ل ه والرسول ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا ي ح س الكافرين إ ن الله اصطفى ادم ونوحا وال إ ب ر ا ه ي م وال عمران على العالمين ذ ر ي ة بعضها من بعض والله سميع عليم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 م و س الذكر ك ا ل أ ن ا وإني س م ي ت ه ا مريم وإني أ ع ي ه ا بك و ذ ر ي م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ا م ي ه و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا وكفلها زكريا, وكف زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا 「今日は神様を知っている」 موسوعه ا ف ن ا د ت ه ا ل م ل ا ئ ك ة و ه و ق ا ئ م يصلي في الاسلاميه م ح ر ح ي أ ن الله يبشرك بيحيى مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن ا يكون لي غلام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 و َ ا س ْ ج ُ د و ََ ا ر ْ ك ع مَعَ ا ل ر َ ا ك ِِ ع ن َ من أ ب ا ء ا ل س ي ب نوحيه للعلوم ََ ا كُنتَ ل ََ د ي ْْ إِذْ ه ِ م ي ُ ل ْْ ق ق ُ و ن َََ أ ل ا م ََ ه ُ م ْ أ ي ُّ ه إذ يختصمون. إذ قالت موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه م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 بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ي قد جئتكم ب آ ي ة من ربكم ل ن ي أ خ ل ق ل ك م من ا ل ط ي كهيئة ن ا س ل ا ل ل ه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 ومصدقا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ة و ل أ ح ل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ب آ ي ة من ربكم فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن إن ا ل ل ه ربي وربكم فاعبدون هذا صراط م س ت ق ي م فلما أ ح س عيسى م ن ه النابلسي ك ف ر ل ل ا ل ل و م الاسلاميه بالله واشهد بأننا موسوعه النابلسي م ا أ ن ز ت و ا للعلوم ن ا ل ا س ل ا و م ل ه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 واما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وما لهم من ناصرين واما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم و ان ل ل لا ل ل ه ا ا يحب ي ظ م ذلك نتلوه عليك مثل ن إن الآيات والذكر الحكيم م عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالو ندع أ ب ن ا ث موسوعه النابلسي ه للعلوم ا ا من إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه وإن ا ل ل لهو ل ه ا ع ز ي ز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إ ل ا الله 「あなたは私の思い出を忘れずに」 م و ن ز ل ت ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي للعلوم إ ا من ب د ه أ ف ا ت ع ق ل ن ن ها أ ت ه ؤ ل ا ء ح ا ج ج ت م ف ي م لكم ا ب ه علم فلم تحاجون ف ي م ا ل ي س لكم ب ه ع ل م و ا ل ل ه ي ع للعلوم م وأنتم ا ت م ن ا كان إبراهيم يهوديا و ل ا نصرانيا ولكن كان حنيفا م س ل م ا و م ا كان ي ن إ ر ا موسوعه للذين ا ت ا ا ل ن ب ي و ا ل ذ ي ن آمنوا و ا ل ل ه و ل ي المؤمنين و د الطائفة م ن أهل الاسلاميه ك ت و يضلونكم وما الحق بالباطل و ت ت ك موسوعه ن م ل ا ل ك ت ا ب آ م ن و ا ب ا ل ذ ي أ ن ز ل ع ل ى ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ي ه و ج ه ه ن ا موسوعه ف آ خ ر النابلسي للعلوم ن الاسلاميه واختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤدي ه إ ل ي ك ومنه م و س و ن ه النابلسي إ للعلوم ي ه ق ا الاسلاميه ذ ك بأنهم ق ل ل و ا ي ع ي ن في ا ل أ ن سبيل ي ل و و ق الله الكذب ه و م ي ع ل م و ن من بلى أ و ف ى ب ع ه د ه و ا ل ن ا ل ل ه ي ح ب ا ل م ت ق ي ن إن ا ل ذ ي يشترون ن ب ع ه د ا ل ل ه و أ ي م ا ن ه م م ث ن ا ق ل ي ل ا أ م ي ه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 بالكتاب من الكتاب يلون ألسنتهم ب ا ل ل ك ت ت ا ب ح س ب و م ن ا ل ك ت الله ب و ن من ا ل ل وما ح س ن عند الله, وما هو من عند الله م ا كان لبشر أن ي س ت ي ه ا ل ل ه ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك س و ا ل ن ب و ة ث م ي ق و ل ل ل ن ا س ك و ن و ا عبادا ل ي ك بسم الله الرحمن وبما أ ت ت خ ذ ا ل م ل ح ي م أ خ ذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق رسول 「私の思い出を維持するため ن بعد ذلك ف موسوعه م النابلسي ر دين ا للعلوم ه ي الاسلاميه ف ي ا ل س م الدكتور و و ا ا ت أ محمد راتب ا ل ن ا ب ا ل ل ه و س ا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 وقبل م ن ه و ه و في ا ل آ خ ر ة م ن ا ل خ ا س ر ي ن كيف يهدي ا للعلوم الاسلاميه موسوعه ل النابلسي يهدي ا ق و للعلوم ن ا ل ه ا ل ل الاسلاميه ئ ك ة و ا ن ع ن خالدين ي ف ا موسوعه م النابلسي و للعلوم ا ح غفور ر ي إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا بعد إ ي م ي ه كفرا لن تقبل ت و ب ت ه م ل ن ت ق ب ل توبتهم و أ و ل ئ ك هم ا ل ض ا ل و ن إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و م ا م و ه موسوعه م ملء النابلسي أ ر ض ذ ه ولو افتدى ه أ للعلوم ه ذ ا ب أ ي م الاسلاميه ه م من ن ص ر ي ن ن ت ل البر و ا حتى تنفقوا من م ا ت و س و إ ن ا ل ل ه ب ع ل م ك ل ا ل ط ع ا م ك الاسلاميه ن ح لبني إ ر ا ئ ي إ ل ا ا حرم ر إ س ئ ل على ن ف س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 مقام إ ب ر ا ه ي م ومن د خ ل ه كان آ م ن ا ولله على الناس حزج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر ف إ ن الله غني عن العالمين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 「私の思い出を忘れずに」 و ا ت موسوعه النابلسي ت و م و وأنتم مسلمون واعتصموا للعلوم ا و ا ت ف ر ق ا واذكروا ن ع ة ا ل ل ه ع ل ي ك م إذ كنتم أ ع د ي ه ألف بين قلوبكم بين ا س م على ف ا من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله ن ا ر فأنقذكم الحسنى ك ذ ك يبين ل ك موسوعه النابلسي و ن و للعلوم أ الاسلاميه م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 موسوعه ج م ك النابلسي ع م ا ن للعلوم ق الاسلاميه ع ذ ب ك ن ت تكفرون و أ الذين بيضت و ج و ع ه م ففي رحمة ا ل ل ه هم ف ي ه ا خ ا ل د و ن تلك آ ي ا ا ت للعلوم ه نتلوها ي ك بالحق ا ا ل ل ه يريد م ا س ل ا ل م ي ن ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور كنتم خير امه اخرجت للناس تامون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آ م ن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م ا ل ف ا س ق و ن لن يضروكم إ ل ا أ ذ ى و إ ن يقاتلوكم يولوكم ا ل أ د ب ا ر ثم لا ينصرون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 موسوعه ا ت ا ل ل ه ن ا ا ل ل ل ي ي وهم س ج د و ن ي ؤ م ن ن و ب ا ل ل ه و ا ل ي و م الاسلاميه آ خ ر و ي أ م ع ر و و ف ن و ن عن ا س م ا ر ع و ن في الله خ الحسنى ت موسوعه النابلسي ف ر ل ل ه ع ل ي م ب ا ل م ت ق ي ن إن ا ل ذ ي ن كفروا ل ن ت ا م ي ه الله شيئا وأولئك أصحاب النار وأولئك ه مثل فيها خالدون م ما ينفقون في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا كمثل ريح فيها ص ر أ ص ا ب ت حرث قوم ظلموا ا ن ف م و ل و ع ه النابلسي ه م ظ ل م و ن يا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا ت ت خ ذ و ا بطانة م ن دونكم ل ا ي أ ل و ن ا م ي ه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 ي ح ب و ن ك موسوعه ت م ا ل ك ن ا ب ل و س ا ل و م ا ل و ع ض و ا ع ل ي ك م ا ل أ ن ا م ل من ا ل قل غ ي م و و ت ا ب غ ي ظ ك م إ ه موسوعه ا ل ن تمسسكم ص ب ك م س ي ئ ة ي ف ر ح و ا ب ه ا وإن ت ص ب و ا وتتقوا ل ا ي ض ر ك م ك ي د ه الله ب م ا ي ع م ل و ن محيط و إ ذ غدوت من أ ه ل ك تبوئ النابلسي م م ؤ ي ن م للعلوم الاسلاميه ل موسوعه ل ل ل ل ى ا فليتوكل ا ل م م ؤ ن و ولقد ن نصركم ا ل ل ه ب ب د ر وأنتم أ ل ة فاتقوا ا ل ل ه ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن إذ ت ق و ل ل ل م ؤ م ن ي ن أ ل ي ه ي ي ك ك ف م أن يمدكم و م و ع ه النابلسي ا للعلوم إن الاسلاميه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ه ا س ل ا م ولتطمئن ق موسوعه النابلسي ل ي ل ع طرفا م ن الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و أو يكبتهم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 「私の名前 ي 私の ا 前は私の名前は私の名前は私の ل 前は私の名前 ا 私の名前は私の名 ا は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の و 前 النار التي ل ر أعدت ي ك ف م و أ س ي ع ه ا ل ل ه ن ا ب ل س و للعلوم ك م م ت ر ح ن و ا ر ع و ا إ ل ى م غ ف ر ربكم ة من و ج ي ه عرضها ا ل س موسوعه ا ا ا ل أ أ ر ض د ت ت ل ل م ق ي ا ل ذ ي ن ينفقون في ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ن ن ع والحب م ح س ن ن ي و ا إذا ل ذ ي ن ف ع ل و ا فاحشة أو ظ ل م و ا أ ن ف س ه م ذ ك ر و ا ا ل ل ه س ي للعلوم ب ه ومن ا ل ذ ن و ب إ ل ا ا ل ل ه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 تحتها ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ونعم أجر ا ل ع ا م ل ي ن قد خ ل ت من ق ب ل ك م الاسلاميه كيف كان عاقبة ا ل ك ذ ب ن ذ ا بيان لنهار موسوعه النابلسي ل م ت ق ي و ل ت ه للعلوم أ ن ت الاسلاميه و اسماء الله ا ل ح س ح ى وقد موسوعه النابلسي أ ي ا م د ل ه ا ي ن ا ن ا و ل ع ل م ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ن آ م و ا م ن منكم ك م ويتخذ ش ه د ا ء و ا ل ل ل ه ا يحب ا ل ظ ا ل م ي ه 私たちは私たちの思いを聞いています。 موسوعه ا ل ن ق ب ل أ س ي ل ل ع ه و أ ن ت م تنظرون و م ا محمد إ ل ا رسول دخلت م ن ق ب ل ه النابلسي ر س ل أ ف ت أو للعلوم ب ت م ع ى أ ا ب ك ن ي الاسلاميه ى ع فليس الله شيئا و س ي ي ج ز ا ل ل ه ا ل ش ا ك ر ي ن و م ا كان ل ن ف س أن تموت إ ل ا ا بإذن ل ل ه كتابا م ؤ ج ل و م ن يرد ث و الاسلاميه ب ا د ن ي نؤتي م و الآخرة نؤتي موسوعه ن ه ا ا ل ش ا ك ر ي ن وكأي من ن ب ي ق ا ت ل م ع ه ر ب ي و ن كثير ف م ا م ي ه في سبيل ا ل ل ه و م ا ضعف ء الله استكانوا ا و يحب ا ل ص ا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ب ر ي ن أن قولهم و إ س ر ا ف ن ا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاه م الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ه والله يحب المحسنين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 إذ م و س و ن ه بإذنه حتى ا ف ش ل ت ت م و ن ا ز ع ت م ف ي ا ل أ م ر و ع ص ي ت م من بعد ا أ ر ا ك م م ا تحبون م ن ه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إ ذ تصعدون ولا ت ل و ن على أ ح د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 ثم أ ن ز ل عليكم من بعد الغم أ م ن ة نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد أ ه م ت ه م أ ن ف س ه م يظنون بالله موسوعه النابلسي ق للعلوم الاسلاميه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 آ م ن و ا لا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وقالوا لإخوانهم إذا ض ر ب و ا ف ي ا للعلوم أ أو ر ض كانوا غزا ا و الاسلاميه ق ت و ليجعل الله ذلك ح ر ة في ق و و ب ه م ل ل ه يحيي ي و 「私の思い出を忘れずに」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 ه م درجات ع ن د ا ل ل ه و ا ل ل ه ب ص ي ر بما ي ع م ل و ن لقد م ن الاسلاميه ل م 私たちはこのように思いしてくれているのですが、私たちはこのように思い出してくれているのですが、私たちはこのように思い出してくれているのです。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 الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م وقعدوا لو أ ط ا ع و ن ا ما قتلوا قل ف د ر ؤ و ا عن أ ن ف س ك م الموت إ ن كنتم صادقين ن ولا ت ح س ب ا ل ذ ي ن قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون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 الذين ا س ت ج ا ب و ا ل ل ه و ا ل ر س و ل م ن بعد م ا أ ص ا ب ه ا ل ق ر ي للعلوم ذ ي ن أ ح ا ا ل ذ ي ن ق ا ل ل ه م ا ل ن ا م ي ه م اسماء ف ه م الله د ه م إيمانا ا و ق و ا حسبنا ا ل ونعم ا ل و فانقلبوا وفضل ك ي ي ل الله بنعمة من الله وفضل لم ح س س س ه م و ء ى ب ع و ا ر س و ا ن ا ل ل ه و ا ل ل ه ذو ف ض ل ع ظ ي م إنما ذ ل ك م ا ل ش ي ط ا ن يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا ف ا ت خ و م ي ه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن ي ض ر الله ا, أ ل ل ه شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 私の思い出は変わらずに、私の思い出は変わらずに変わらずに、私の思い ا は ل わらずに変わらずに、私の思い出は変わらずに変わらずに、私 الذين كفروا أن م ずに変 ل らずに変わらずに変わらず الخبيث من, الخ من الطيب 「お前たちのために」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 「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私 ي 名前は私 ن 名前は私の名前は私の名前は私の名 د は私の名前は私の و ا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 فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذا م و س و ع م النابلسي للعلوم ن ا ن ا ر أ د خ الاسلاميه اسماء ل الله الحسنى لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك م ن عزم م ا ل أ و ر و إ ذ أخذ ا ل ل ه م ي ث ا ق ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ا ل ك ت ب ل ت ب ي للعلوم الاسلاميه فنبذوه وراء, ظهورهم. فنبذوه وراء موسوعه ا ل ي ل ا ف ب ل س ما ي ش ت ر و ن ل ا ا تحسبن ل ذ ي ي ن ف ر ح و ن ب م ا أ ت و ا ويحبون أ س ي ح م د و ا ب م ا لم ي ف ع ل و الحسنى ف ا ت ب ه م م ب ف ا ز فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إ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 على ج ن و ب ه م و ي في ت ف ك ر و ن خلق ل ا س م ا و ا ت و النابلسي أ ر ر ض ب ما ا للعلوم الاسلاميه ب ربنا إنك موسوعه ا ل ن ا ر فقد أ خ س ي ت وما ل ل ظ ا ل م ي ن م ن ن أ ص ا ر ر ب ن ا إننا س م ع ن ا م ن ا د ي ه أ م ن و ا ب ب ر ك م ف م ن ا ر ب ن ا فاغفر ل ن ا ذنوبنا وكفر ع ن س ي ئ ا ت ن ا و ل ج ف ن ا مع ا ل أ ب ر ا ر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 أ و أ ن س ب ع ض بعض ك م من ف النابلسي ذ ي ه ج وأخرجوا ر و ا للعلوم الاسلاميه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 إ ل ي ك موسوعه م ا أنزل خ النابلسي ش ع ي ن ل ه للعلوم الله ا ل ا س ل ه م ي ه الله س ر ي ع الحساب يا ي أ ه ا ا ل ذ ي ن و ا ا ص ب ر و ا و ل ا ب ل و م ا ب و ا واتقوا ا ل ل ل ل ه ع ك م تفلحون